يفاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً ألي أجنحة مثنى وثلاثاً ربع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا يمسك لها وما يمسك فلا مرسل له بعده وهو العزيز الحكيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطي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 فتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها سوا لا يزيغ عنها الا هالك ولا يتبعها الا كل منيب سالك الا وهي السنة المطهرة زادها الله رفعة وتطهيرا وانشر من متبعيها اما بعد اخوتي الكرام نحن ذا نصل إلى آخر رحلتنا في تلك الرحلة المباركة التي سرنا فيها إلى الدار الآخرة وقد وقفنا فيها على محطات كثيرة من أول ما يعالجه العبد حال السكوات إلى أن توصلنا إلى تلك المحطة من رحلتنا إلى الدار الآخرة لعلنا نتذكر أو نعتبر لعلنا نعد لتلك الرحلة عدتنا ونتهيأ لها ونحمل ما نحتاجه في تلك الرحلة فليس للمرء بعد الموت دار يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب ساكنها وإن بناها بشر خاب بانيها ينبغي لنتزول لتلك الرحلة إخوة الكرام حتى نصل إلى هذا المسوى وهو مسوان الأخير فإذا تزودنا وأعبدنا العدة وصلنا بفضل الله جل وعلا السالمين إلى منازلنا وإلى دار مقامتنا التي أعدها الله عز وجل لنا إنها الجنة اخوتي الكرام في هذه الخطبه اتكلم عن النار وعذابها وعن الجنه ونعيمها انما هي وقفات واشارات فقط لا اريد ان اطيل عليكم ولو اننا اردنا ان نتكلم عن النار وعذابها لحتجنا إلى جملة من الخطر ولو أردنا أن نتكلم عن الجنة وما فيها من نعيم لحتجنا إلى جملة من الخطر ولكنها إشارات ابدا بالنار واختم بالجنة رجاء أن يجعلنا الله جل وعلا من أهلها إخوة الكرام قلت اننا في اخر تلك الرحله بعد الانتقال من منازل الدار الاخره والوقوف عليها نصل الى اخر مثوى فيها وهو مسوان الاخير اما الى الجنه وانا الى النار اولا الجنة والنار موجودتان الآن خلقهما الله جل وعلا وقد دلت الأذلة الكثيرة من السنة على أن الجنة والنار موجودتان قد خلقهما الله جل وعلا ودلت الادله أيضا على أن الجنة وإن كانت مخلوقة إلا أن الله جل وعلا يزيد فيها فيخلق الله جل وعلا فيها نعيما ويغرس الله جل وعلا فيها لعباده المؤمنين غرسا ويبني الله جل وعلا لهم فيها قصورا فالجنة موجودة لكن الله جل وعلا يزيد في خلقها ويحسن فيها لأهلها وفي السنة أدلة تدل على ذلك اولا ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فتقدم صلى الله عليه وسلم. ثم مد يده ثم تقهر النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يتقي بيده فسال الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم عن صنيع فقال عرضت علي الجنه والنار فرأيت الجنه ورأيت أشجارها فمدت يدي آخذ عنقودا منها عنقودا من العلم ثم لم يحزن لي وأئه النار فلم أرى كهيأتها قط وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم ذكر النار وأنه رأى مرأة من بني إسرائيل تعذّه في النار لأجل هرّة حبستها فمادا لا هي أطعمتها ولا هي تركت تركتها تأكل من خشاش الأرض وإذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النار ورأى فيها عمر بن لحي وهو الذي أدخل الشرك في جزيرة العرب يراه رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر أقتابه في نار جهنم يعني أمعاه إذن راى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وهو على المنبر وثبت أنه صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورى النار ورى عذابها واهلها في رحلته في معراجه الى السماوات العلى ورى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى وعرضت عليه الجنن ولا قصورها ونساءها حتى انه را امراه فيها فلما دنا منها قيل انها ل رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص على أصحابه وفيه عمر فذكرت غيرتك يا عمر فتركتها فقال أهلك أمار يا رسول الله فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار اذا فهي موجودة ومخلوقة نعم غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم غراس الجنة ومن قال سبحان الله وبحمده غرسك له مخلط في الجنة فهي كما قلت مخلوقة لكنه يزال فيها في خلقها فيخلق الله جل وعلا فيها وكذلك النار عيادا بالله إخوة الكرام إن النار هي عذاب الله عز وجل الذي أعده للظالمين والمتكبرين إن النار هي مسوى المتكبرين المتجبرين إن النار هي مسوى الكفار والمشركين ومن كان على غير الجادة من أهل الإيمان أو من أهل الإسلام فهي ايضا أعدت من الذين أغلبت سيئاتهم على حسناتهم وإن كان مصيرهم في آخر الأمر إلى الجنة لكنهم يعذبون فيها عياذا بالله أنه خلقها عظيم؟ قعرها بعيد حرها شديد عذابها لا يطاق قط ريحها الذي الريح الذي يهب منها عذابها من النار الطعام الشراب كل ما في النار عياذا بالله لم يرى مثله قط وان تشابه يمتعي هذا المنظر يصحبون على وجوههم عميا صما لا يسمعون لا يرون شيئا فإذا اقتربوا من جهنم فتحت لهم الأبواب مماشرة بمجرد الاغتراب منها تفتح لهم الأبواب كما قال الله جل وعلا وسيخ الذين كفروا إلى جهنم زمراء حتى اذا جاءوها فتحت ابوابهم مباشره فتلفح وجوههم النار عياذا بالله وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل, رسل منكم يدلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين الذين كذبوا واستكبروا الذين تكبروا على رب العالمين وعلى عباده المؤمنين عياذا بالله يصحبون إلى جهنم فتفتح لهم الأبواب تلفح وجوههم النار تخرج من النار عنطا نعم عنق تخرج لها عينان تبصيران كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلتقط المتكبرين والمتجبرين يعني تلتقط انواع من أهل النار عتوا وتكبروا وتجبروا والآخرين يدفعون إلى جهنم دفعا ويدرضون على رؤوسهم بمطارق من جهنم عياذا بالله كما أخبرنا الله عز وجل إخوة الكرام إن النار حرها شديد قال الله جل وعلا وقودها الناس والحجارة وقد اختلف السلف في نوع الحجارة التي صارت وقودا للنار فكثير من المفسرين ونقل هذا عن بعض الصحابه كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أن الحجارة التي توقد بها النار هي حجاره الكبريت لانه سريع الاشتعال كريه الرائحه وقال بعض اهل العلم ان هذا ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه اجتهاد يعني ان حجاره الكبريت في هذا الوقت كانت هي ما يعرفون من انواع الحجاره التي تشتعل سريعا وفي هذا الزمان ربما هناك انواع من الحجاره تكون اكثر اشتعالا المهم ان الله جل وعلا يوقد النار بالحجاره تخيل وقود الناس والحجاره ان النار متسعه جدا كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فيطرحون في جهنم ولأن النار شديدة الحر ولأنها عميقة الطعم. وهي دركات كما أخبرنا رب العالمين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الدركة درجة تحت الدرجة بخلاف الدرجات فهي إلى أعلى والدركات إلى أسفل فالله جل وعلا يجعل المنافقين في الدرك الأسفل من النار إخوة الكرام إن النار عميقة جدا قلت أنها لا تمتلئ قط كلما رق الله جل وعلا فيها قالت هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وكان مع أصحابه فسمعوا وجبة أي صوتا كأن شيئا يعني طرق بشدة على الأرض فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه اتدرون ما هذا قالوا والله ورسوله أعلم قال إنه حجر ألقي في شفير جهنم وقد وصل الآن منذ سبعين خريفا سبعين سنة سبعين سنة الله أعلم بالسنة عند الله عز وجل قال الله جل وعلا وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون فانظر الى عمق النار ولذلك ورد في الصحيحين ان الجنه والنار اختلفتا فالنار قالت يجعل في المتكبرون والمتجبرون والجنه قالت يجعل فيه الضعفاء المستضعفين فقال رب العزة جل وعلا لهما قال للنار أنت عذابي أعذب فيك من شئ وقال للجنة أنت نعيمي أنعم فيك من شئ ولكل منكما بالبهى قال فأما النار فلا تمتلك لا تمتلك حتى يضع رب العزة قدمه في النار، فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قط قط متلا، قط قط متلا، وأن الجنة، فيخلق الله جل وعلا لها اهلا يعني بعدما يدخل أهل الجنة في الجنة، الجنة مرتّسع، لأنها فيها مقعد في الجنة. لكل من دخل النار اعد الله عز وجل لجميع الخلق مقعدا في الجنة ومقعدا في النار إذا من الذي يرس تلك المقاعد التي في الجنة لمن دخل النار يخلق الله جل وعلا لها اهلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إخوة الكرام أخبرنا رب العزة أن اهل النار يأكلون من شجرة من زقوم قال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأسين كالمهل يغني في البطون كغني الحميد. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوف الله رأسه من عذاب الحميد. الضغط إنك أن العزيز الكريم انك انت الذي كنت تترافع على الخلق انك انت الذي كنت تتكبر على الخلق انك انت الذي كنت تظلم العباد زرت انك انت العزيز الكريم كنت عزيزا كريما في قومك لكنك كفرت بالله وتجبرت وتكبرت على عباد الله فهذا مثواك زرت انك انت العزيز الكريم الله جل وعلا يضرب اهل النار بمقامع من حديد كما قال الله جل وعلا ولها مقامع من حديد سيضربون حتى انه ذكر ان الكافر يحاول ان يفر من النار فيصعب حتى اذا وصل الى شفيرها الى اعلاها ضرب زنتها قال الله جل وعلا عليها تسعة عشر قال أبو جهل حينما ذكرت له تلك الآية أن النار عليها تسعة عشر قال عليها تسعة عشر إنني أتكفّر لكم بعشرة من هؤلاء علي عشر سبهم لي وأنا سأقتلهم وأنتم عليكم الباقي فأنزل الله جل وعلا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عبدتهم أي عبدهم إلا فتنة للذين كفروا قال الله جل وعلا عليها ملائكة غراغ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون قال الله عز وجل ونادوا يا من شدة العذاب في جهنم، أهل النار يستبيسون، يستبيسون بخازن النار أو برئيسها، إنه مالك، ونالوا يا ما. No. العالمين جل في علاه، فالله جل وعلى يأمر بالشفاعة في حديث دار بين أهل النار المخلدون فيها وبين أهل النار أو وبين من كان يعذب فيها من عصا الموحدين تعلمون أن يوما في النار، أن يوما عند الله ألف سنة، ألف سنة. يعني عياذا بالله الذين يستهترون بجهنم لو عذب فيها المرء يوما واحد تخيل يوم واحد بالف سنه فالذين يعذبون في النار الله اعلم كم يعذبون فيها ثم يذنب الله جل وعلا بالشفاعة قبلها يقول اهل النار لهؤلاء العصاه من الموحدين ما اغنى عنكم ايمانكم شيئا فانتم الان في النار معا ما اغنى عنكم ايمانكم بالله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم فاذا أذن بالشفاعه يدخل اهل الايمان النار كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد وغيره فيخرجون من كان في قلبه وزن شعيره او مثقال ديدار من ايمان ثم يدخلون فيخرجون من كان في قلب النصف دينار ربع دينار مثقى الذر من ايمان يعني من مات على التوحيد فانه سيدخل الجنه يوما ما لكن لا تستهتر بعذاب النار فقد ثبت في صحيح مسلم انه يؤتى بانعم اهل الارض من اهل النار فيغمس في جهنم غمسه واحده شوف الملوك قديما الملوك الذين ملوا الارض باسره كم يعيش ألف سنة وألفين سنوات، وأبسر من ذلك يتناعب ويملخ ويقفل وينه عيش حياته منها في النعيم يؤدى به يؤمس رمسة بس في جهنم تعرفين من درجات درجات وقد أخضر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر أن أهوان أهل النار عذابا رجل. يقف في ضحضاح من جهنم يغلي منها دماغه ورد الصحيح انه سئل عن عمه ابي طالب الذي مات على الكفر ابى ان يؤمن ومات على الكفر فقيل له هل نفعت عمك بشيء فقد كان يخوضك برعايته قال لعله ان تنفعه شفاعته فيخفف الله عز وجل عنه فيلبس شراكين او نعلين من نار تغلي منهما دماغه ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار هذا اهون أهل وأهل النار عذابا في حديث ابن عمر منهم من تاخذه الى كعبين ومنهم من تاخذه الى ركبتيه ومنهم من تلجمه النار وطبعا منهم من هو في الدرك الأسفل من النار ائمه الكفر وقاداتها فرعون وهامان المتكبرين أبو جهل هؤلاء الله جل وعلا جعل مسواه في الدرك الأسفل من النار عياذا بالله اذا يغمس روزه هل زغت نعيما قد يقول كلا والله ما زغت نعيما لما يخرج أهل التوحيد الذين ماتوا على التوحيد وكانوا مصافاً من النار حينئذ لا يلقى فيها إلا من كان كافرا بالله عز وجل فيقول حالها أهل الشرك والكفر يا ليتنا كنا مؤمنين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين إخوة الكرام آخر رجل يخرج من النار ليدخل الجنة اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسعود رضي الله عنه أن آخر من يخرج من النار هذا الرجل يخرج فتلفحه النار ويحط مرة وتلفحه النار مرة ويزحف مرة حتى إذا خرج منها نظر إليها وقال الحمد لله الذي نجاني منك لقد اعطاني الله ما لم يعط الاولين والاخرين ذهبت بس من النار فقط خرج من النار فقال لقد اعطاني الله ما لم يعط الاولين والاخرين ولم ير نعيم بعد الا انه قد خرج من العذاب انظر الى هول عذاب جهنم عياذا بالله قال فينبت الله عز وجل له شجره فيقول ربي ادني من هذه الشجره فناكل من طعامها وثمارها واشرب من مائها فيقول الله له ان نيتك لا تسالني غيرها قال نعم يا رب لا اسالك غيرها ويعطي ربه العهد ثم ينقص ما شاء الله أن ينقص ثم تنبت شجره اخرى بعدها هي افضل من الشجره الاولى فاذا راها لا يسقط فيقول غيره أدني لي من هذه الشجره ولا اسالك غيرها فيقول الله جل وعلا يا عبدي الم اخذ عليك العهود والمواثيق ان لا تسالني غيرها قال والله لرب لا اسالك غيرها فيقربه الله جل وعلا منها ويعذره الله جل وعلا لأنه يرى ما لا صبر عليه فيننيه منها ثم ينبت الله شجره ثالثه هي احلى وافضل من الاوليين عند باب الجنه فيقول اي ربي انني منها فيقول الله جل وعلا الم اخذ عليك العهود والمواثيق فيعاهد ربه من لا يساله غيرها وربه يعذره فإذا ندناه منها سمع صوت اهل الجنه ورأى نعيمها وهبت عليه ريحها وهذا لا يطيقه احد ولا يصبر عليه فيقول اي رب ادخلني الجنه فيقول الله جل وعلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى مهاره وصحبه ومن اتبع مداما وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين أما بعد إنها جنة عالية قطوفها دانية إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواب أطرابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر الجنه فيها ما لا عين ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها ثمانيه ابواب هذه الابواب الثمانيه بين كل مصرعين من مصاريع الجنه بين المصرعين يعني ساحة الباب أو بانتساع الباب في الجنة كما بين مكة وبصر أو مكة والمدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم ويتا عليها وقت وإنها لقضيضه بأهلها يعني ياتي عليها وقت الابواب ممتلئه لا يوجد فيها مكان لأحد الله جل وعلا أعد الجنة للمتقين الذين اطاعوا الله جل وعلا واتبعوا هدي رسوله صلى الله عليه وسلم الذين صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصية الله الذين صبروا على فعل الطاعات فأدوها وعن المعاصي فكفوا عنها واذا وقعوا في معصيه او فاحشه تابوا الى الله عز وجل فعجلوا بالتوبه فكل ابن آدم لكن علينا اذا اخطانا ان نعجل بالتوبه وان نرجع الى الله عز وجل اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الجنه لها ثمانيه ابواب فقد ورد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنه لها ثمانيه ابواب فمن كان من اهل الصيام دخل من باب الصيام ومن كان من اهل الصدقه دخل من باب الصدقه ومن كان من اهل الصلاه دخل من باب الصلاه وابو بكر رضي الله عنه كما في الصحيح يدخل من ابواب الجنه الثمانيه كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان مجتهدا في الطاعات والعبادات والطربات لعل الله جل وعلا أن يوفقه وأن يدخل من جميع تلك الأبواب إخوة الكرام إن الجنة درجات كما أن النار دركات أخبرنا الله جل وعلا أنها درجات قال الله جل وعلا هم درجات عند ربهم وأخبرنا الله جل وعلا أن درجات الجنان يكون في اعلاها الأنبياء والمرسلين وأهل الصلاح المتقين الذين صاروا على طريق الأنبياء قال صلى الله عليه وسلم إن أهل الغرف في الجنان أو إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما ترون الكوكب الدري يشوفوا أهل الغرف زي ما تشوف في وبينك وبين النجوم مسافات طويلة جدا فتخيل بقى درجات الجنة وإن كان قد ثبت عن أم المؤمنين عائشه أن عدد درجات الجنان بعدد اي القرآن وأن حافظ القرآن يكون في أعلى درجات الجنان وايضا ورد في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقه فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فيقرأ القرآن ويرقى في درجات الجنان. قال الله جل وعلا: وسَيَقَالَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إلَى الْجَنَّةِ زمرا حَتَّى إذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. قال بعض أهل التفسير أن الواو ها هنا في النار قال فتحت وفي الجنة قال وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. فكأن أهل الجنة يقفون امام باب الجنه تشويقا لهم فينتظرون حتى تفتح لهم ابواب الجنان والذي يفتح ابواب الجنه هو نبينا صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ليفتح باب الجنه فيسأله خازن الجنة من أنت؟ فيقول أنا محمد فيقول له خازن الجنة أمرت أن لا تفتح لأحد قبله فيفتح النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الجنات إخوة الكرام تعلمون أن من العباد من يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب لا يصفه شيء من عرصات القيامه ولا يصيبه كرب ولا هم ولا ضيق مما ذكرنا في تلك الرحلة الشاقة إلى الدار الآخرة هؤلاء الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب هم سبعون ألفا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس شلس مع أصحابه فذكرهم ثم ذكر لهم الجنة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكر الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم عن اهل الجنه فقال ياتي النبي ومعه قور او رقط وياتي النبي ومعه رجل والنبي ومعه رجل والنبي وليس معه احد ثم عرض لي سوابر في الوثق فقلت امتي قيل هذا موسى وقور ثم قيل لي انظر هكذا وهكذا فرايت سوادا عظيما يصد الافق قال هذه امتك ومعها سبرون الفا يدخلون الجنه من غير حساب ولا عذاب ثم دخل فتذاكر الصحابه من هؤلاء لعلهم ابناؤنا الذين ولدوا في الاسلام ولم يروا شيئا من الشر فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يستنقون ولا يكتمون وعلى ربهم يتوكلون هؤلاء الذين لا يستنقون ولا يكتمون وعلى ربهم يتوكلون فقال عكاشة بن محصن الاسدي ادع الله أن أكون منهم قال أنت منهم فقال رجل قال ادع الله أن أكون منهم قال سبقك بها عكاشة إذن هذه هي الجنه إخوة الكرام سبعون يدخلونها من غير حساب ولا عذاب إخوة الكرام الجنة فيها أنهار كما أخبر الله جل وعلا أنهار من عسل مصفان وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين الجنة فيها نهر الكوثر الذي أعبده الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم فقد قال في الصحيح رأيت في الجنة نهرا حذفتيه من قباب اللؤلؤ فقلت ما هذا قال هذا هو نهر الكوثر الذي اعده الله جل وعلا لك اخوتي الكرام نسال الله جل وعلا ان يجعلنا من اهل الجنان وان يقينا من عذاب النار نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على فعل الطاعات واجتناب المنكرات نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على طاعته وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه فمن كد واجتهد في هذه الدار فمن أتعب بدنه في طاعة الله وصبر عن المعاصي إنما هي أيام قليلة الدنيا زائلة لا محالة وسرعان ما يموت العرب كم يعيش العبد فيها الآن سبعين ثمانين أكثر من ذلك قليل ثم بعد ذلك يلقى الله جل وعلا لهم دار المقامة عند ربهم فينعمون في الجنة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن بنائها لبنة من ذهب ولبنة من فنطة ملاطها المسكف وطربتها أو ترابها الزعفران من دخلها فإنه ينعم فيها لا يبأس ابدا لا حسن فيها ولا كبر لا تبنى ثيابهم ولا يفنى شبابهم هؤلاء هم اهل الجنة فهل أمو إخوة الكرام إلى الجنان فهل من مشمر للجنه قولوا نحن المشفعون ان شاء الله اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا على البلاء صابرا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا ممن بين أيدينا ومن وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم انصر الإسلام واعز المسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب لا تجعل على المؤمنين سبيلا واجعل للمؤمنين على الكافرين سلطانا مبينا اللهم انزل على بلادنا الخيرات والبركات يا رب ارفع الغلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل مصر امنته مطمئنه سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم